موقع رياض القرآن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البنان الشمس والقمر بحسنان والنسان والنجم والشجر يسكدانا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وذات الأكمام والحمد العصف والريفان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخامان وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المقربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يا زقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء عَلامَ بِغُمَا تَكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمُ اللؤلؤُ والمرجانَ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانَ وَلَهُ الجَوَادُ وَمَنْ شَاءَ تُقْلِبُ الْبَحْرَ كَالْهَائِلِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا خَامِدٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شمس فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها التطلان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا معشر الجن والإنس إن استفاضوا ما تفدو إن استفاضوا ما تفدو من أقوال السماوات والأرض تفدو تفدو لا تفدو نهلا بصدقات فبأي آلاء ربكما تكذبان وَسَلُوا عَلَيْكُمْ أَشْوَاعًا مِنَ نار ونحاس, وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءٍ إِرَبِيكُمْ عَاتُكَ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَضَتَ الْثِمَانِ فَبِأَيِّ آلام ربكمات كذبان، فيوم إذ الله يسند عذابه إن سوء نجاة، فبأي آلاء ربكمات كذبان؟ يعرف المجرمون بسماعهم، يعرف المجرمون بسماعهم، فيأخذ بالنوى. فَيَوْمَ خَلَوْنَا الْوَّاصِي وَالْأَخْدَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَنَّتُنَا هَٰذِهِ جَنَّتُنَا الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ هَٰذِهِ جَنَّتُنَا الَّتِي يُكَذِّبُ بها مجرمون يقفون بيننا وبين حميمنا فبأي آلاء ربكم ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جناتا فبأي آلاء ربكم ما تكذبان انا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ماء لنا تجريان فيه ماء تجريان فمى فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من السبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرد لم يطمطن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما هما تكذبان كأنهم ما تكذبان؟ فالجزاء والإحسان إلا الإحسان. فبأي آن يا ربك تكذبان؟ فبأي آن يا ربك تكذبان؟ وَمِن مدحان متعان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاجئة ونخلو ورمان فبأي آ كذبان فيهن خيرات غسان فبأي آلاء ربكمات تكذبان حورم قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكمات تكذبان لم يطمئن إنس قب لهم ولا جاء فبأي آل إربكوا ما تكذبان متفقين على رقق خضري وعبقري حسان فبأي آل إربكوا تكذبان. جناك كسورا في كد الجنان يذكران تبارك اسم ربك ذي الجلال والكمال